والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وحده الله حقا ومن اصدق من الله قيلا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 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ سَتَانَةُ النِّسَاءِ الَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ